Thank you. بدر الله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر لأنها وجبت تامة ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعة. والعصر بذي الحليفه ركعتين او صلى خلف من يتم نص عليه لان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد واربعا اذا اتم بمقيم فقال تلك السنة رواه احمد أو, لو او لم ينوي القصر عند الاحرام لان الاصل الاتمام فاطلاق النية ينصرف اليه قاله في الكافي أو نوى إقامة مطلقة لانقطاع السفر المبيح للقصر أو أكثر من أربعة أيام أو أقام لحاجة وظن تنقضي الا تنقضي إلا بعد الأربعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة فصلى بها إحدى وعشرين صلاة يقصر فيها وذلك أنه قدم صبح رابعة فأقام إلى يوم التروية فصلى الصبح ثم خرج فمن أقام مثل إقامته قصر ومن زاد أتم ذكره الإمام أحمد قال أنس رضي الله تعالى عنه أقمنا بمكة عشرا نقصر الصلاة ومعناه ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفه وما بعده من العشر أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها لأنه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر وقيل يقصر لعدم تحريم السبب وفاقا للأئمة الثلاثة قاله في الفروع ويقصر إن أقام لحاجة بلا نية الإقامة فوق أربعة أيام ولا يدري متى تنقضي أو حبس ظلما أو بمطر ولو أقام سنين قال ابن المنذر رحمه الله أجمع على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة انتهى وأقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة رواه الإمام أحمد ولما فتحت ولما فتح مكة أقام بها تسعة عشر يوما يصلي ركعتين رواه البخاري وقال أنس رضي الله تعالى عنه أقام أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم برام هرمز تسعة أشهر يقصرون الصلاة رواه البيهقي بإسناد حسن وأقام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأذر بيجان فتة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول رواه الأسرم بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قد علمنا أن الأصل في الصلاة الإثناء لأن الله تعالى فرضها وجعل وثلاثيه وثلاثية وثنائية وإنما ابيح القصر لأجل العذر ولا يباح القصر إلا للمسافر فلا يباح للمريض ولا يباح للمطار ولا يباح في النحظ إنما يباح للمسافر وذلك لأن في السفر مشقة وفيه صعوبة تقتضي أن يرخص فيه وأن يخفف عن المسافر فقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وراحته فإذا قضى نهمته فهل يسرع عن الرجوع وهذا على ما كان معروفا في الأزمنة القريبة القديمة إنما قبل أنه خمسين او ستين سنة اجاءت الوسائل هذه السيارات وانتشرت وقربت ما كان بعيدا واصبح السفر العسبيه تلك المشقة اذكرنا ان الفقهاء يعرفون السفر بانه ان ما لا يقطع إلا بمشقة وكلفة ويعرفونه بأنه ما يحتاج إلى حمل الزاد والمزاد الزاد يعني الطعام يحتاجون إلى حمله والمزاد الماء كانوا يحملونه في القرب المزادات وحيث وجدت هذه الوسائل التي قربت البعيد أصبح السفر يعني قطع هذه المسافات كذلك يسمى سفر وماذا كان لكيصر المسافة المسافة التي كانت تقطع في يوم يعني مثلا أقصى الظرماء أو الخارج تقطع في يومين والآن تقطع في ساعة أو أكل هكذا خفت المشقة أو كادت أن تزول كانوا يتزودون يحملون معهم زاد يحملون التمر يحملون عند دقيقة نحو ذلك والآن يذهب أحدهم ويرجع في ساعتين أو في ثلاث ساعات ولا يحتاج لا يحمل معه زادا ولا مزادة ولا ماء رقت الفرفة وسحلت الصعوبات وهذا لم يخطر ببال العلماء قبل مئات السنين أو نحوها. ما كان يخطر نفوسهم وجود هذه الأسفار المريحة السيارات والقطارات والطائرات والباخرات ما كانت تخطر ببال أحدهم إلى عهد قريب إلى أنه أقل من نئة سنة وإذا عرفنا ذلك فمن العلماء من يقول الاصل في الصلاة الاتمى وذلك لان الذي استمر عليه العمل النبوي انه كان اتم وقيل ان الاصل هو القصر ويفتدل بهدينا على عائشه قالت هلضت الصلاة ركعتين ركعتين فزيد في الحضار وأقرت صلاة السفر <تصفيق> يمكن أن هذا أول ما قدرت في مكة أنها قدرت ركاتين ثمائية ولكن ما طالت المدة يمكن شهرا أو نهوة ثم جعلت رباعيه ثلاث ربائية ثلاثية الزمائية كما هو معروف وعلى هذا فإن الامر استقر على انها اربع وخفف عن المسافر لاجل ما يلاقيه من المشقه والصعوبه فإذا كانت له احدى الحالات الاتيه فانه يتم الاول يقول يلزمه إتمام الصلاة إذا دخل وقتها وهو في الحضار لأنها وجبت عليه وجبت تامة فيلزمه أن يتمها. الصورة ذلك إذا راكب سيارته يريد أن يتوجه إلى سفر إلى الدمام إلى الوادي إلى الخفج مثلا إلى مكة أذن الظهر قبل أن يهارك البيوت قبل أن يهارك المباني ولو أنها متباعدة ولو ما يسمى بالاستراحات، لأنها لا تخلو ولأنها ملحقة بالبلد ولم يصلي الظهر إلا بعدما قطع 20 كيلو و50 كيلو يلزمه أربع وذلك لأنها وجبت عليه تامة لما دخلت عليه أذن المؤذن وهو في البلد فيلزمه أن يصليها اربعه استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج أو توجه على الحج أذن الظهر وهو بمكة فصلىها أربعة بالمدينه المدينة أربعة بالمدينة ثم خرج وألف أخ العصر وهو في ذي الحليفة فقصر العصر ركعتين ففرق بين صلاة أيضا المسكد النبوي وبين صلاة أيضا المسكد ذي الفليفة لأنه قد يدب السيد هذه حالة الحالة الثانية إذا صلى خلف مقيم لازمه الإتماء هكذا سواء كان في الطريق أو في بلد الذين يتون مثلا من الدماء يتفون عند بعض المحطات فإذا صلى بهم إنسان من أهل المحطة الذي يصلي أربعة فإنهم يتمون إذا صلوا خلفه أو جاء مثلا من الأستاء يريد ان يتوجه الى مكه ودخل في مسجد الرياض ووجدهم يصلون ظهرا او اصرار او كذلك اذا كان في مكه ولو انه عبر السبيل يريد يتوجه الى مكه مثلا جدا و المدينه فصلى مع امام الحرم يصل لها أربعة ولا يجد الفصل معه. يجلس معه رأينا بعضهم يصل للإشارك اثنين عدم ما يجلس يجلس إلى أن يسلم الإمام فيصل الإمام ركعتين وهو جالس. هذا خطا يقول انا مسافر انت مسافر ولكن اذا دخلت مع مقين فلا تخالفه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليئتم به فلا تختلف عليه فكيف تخالف الامام الذي يصلي بها وراء الجمهور لو صليت وحدك إذا كان لك أن تقصر اذا إذا انطبق عليك وصف المسافر فأما من دخل مع الإمام فانه يتم إذا لم يدرك معه إلى ركعة من الرباعية صلى معه ركعة سلم الإمام يقوم ويأتي بالثلاث التي فاتته اي انه لازمه ان يتم مع الامام ولظاهر قوله وما فاتكم فاتموا وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا او ما فاتكم فاقبضوا هذه ادله عامه والدليل الخاص ما ذكر عن ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما سئل ما بال المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين فاذا صلى مع المقيمين صلى اربعه فقال ابن عباس تلك السنه ألا ابن عباس عنده خبر عن المسافر يصلي خلف المقيم فيصلي اربعه يبتدي الامام هذا كذا قال ابن عباس أدل ذلك على أن المسافر يتم أحيانا وأما إذا كان العكس بأن صلى المسافر بالمقيم فهل المسافر أن يقصد يسل ركعتين والمقيم يقوم ويتم ويصدر كالمسبوق كان النبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح في حجية الوداع وكذلك أيضا في قذبة البات يصلي بالأبطح بالذين معه فيصلي ركعتين وإذا انصرفوا عيدا معه اهل مكة فيقول أتم يا آلمك فإنا كوم سفر أي أننا مسافرون ولنا القصر ففرق بينما إذا كان الإمام مسافرا قصر واتم وإذا كان مقيما أتم وأتم ولو كان مسافر سنطبق عليه احكام السفر هكذا ثالثا اذا كبر المسافر ولم ينوي الكسر عند التحريمه الاصل الاتمام فاذا لم ينوي فانه يصلي اربعه سواء كان اماما او منفردا يتمها اربعا اطلاق النيه ينصرف الى الاتمام الى الاصل الاصل والرسالات انها رباعيه والقصر شيء عارض لاجل ذلك اذا لم ينوي اما اذا دخل بنيه القصر فانه يفعل هذا يقصر سواء كان اماما او أم منفردا اذا دخل كبر تحريمه وقعد نوى ركعتين فانه يقصر رابعا اذا نواحي القائمه المطلقه كان عنوى إقامة ولم ينوي إقامة محددة سوف يقيم أبي هذه هي يتم لأن الأصل في الإقاء المقيم أنه يتم خامسا إذا عزم على إقامة أربعة أيام أو أكثر أو أقام لحاجة وعلم أنها لا تنقضي إلا بعد الاربعه أبي أدي الفعل يتم هكذا اختار الوقافة عليه اختيار مشائخنا وإن خالف في ذلك بعض المشائخ يعني اختاروا ما اختاره هؤلاء الأن أن من نواة دامة أربعة أيام فأكثر لأنه يتم قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الأرض طهي في حجة الوداع أربعة أيام وهو يتهم يقصف أربعة أيام عز عازم عارف يريد أنه سوف يتهم في هذا المكان أربعة أيام الرابع الخامس والسادس والسابع في اليوم الثامن توجه إلى منا. ولما رجع من عرفه اقام في مناعظ اربعه ايام يقصر اقام يوم العيد وثلاثه ايام بعدها التي هي ايام التشريق قد عرف بانه يقيم بها اربعه ايام لاجل ذلك يقصر في هذه الأربعة هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم من مكه صلى احدى وعشرين صلاه يقصر فيها يعني من الرسح اليوم الرابع الى الرسح اليوم الثامن قدم صبح رابعا من شر الفعله الى الحجه قدم صبحا رابعا اقام الى صبح يوم التروية اليوم الثاني الثامن صلى الصبح ببعر ابي الابطح ثم خرج فمن اقام الى اقامته قصر ومن زاد إنه يتم أمنا أن على الأصل هكذا ذكر عن الإمام يحمل أما قول مالك ايه قوله عنات ابن مالك أقمنا بمكة عشرة نفسر السلام فإنهم أقام عشرة ولكن عدمنا إقامة في الأفضل أعدمنا إقامة في أمنا يوم التروية والإقامة في عرفة اليوم التاسع والإقامة في ميناء الأربعة التي بعدما رجعوا من عربة مجموعها عشرة ولكنهم ما ثبتوا أنك أباد يتنقلوا في الأبطف ثم في ميناء أي ثم في عربة أي ثم في ميناء أي ثم في الأبطف آخر اليوم الرابع عشر أو آخر اليوم الثالث عشر يعني حسب خروجه الى منه والى عرفه والى ما بعده ثم ابي هذه الحال يقصد يعني ابي هذه الاخوات يقول لو أخر الصلاة بلا عذر حتى ذاك وقتها عنها رياضي الفئر أيضا فلا يجوز له القصر ولا يجوز له الترخص وذلك لأنه فرط بالإهمال وبالتأخير يعني مسافر مثلا أخر صلاة العصر ولما يباقي على الغروب يقدر ركعه وقف يصلي في هذه العالة يصلي أربعة وذلك لأن أضرط أبي التأخير عصى أبي تأخيري عمدا بلا عذر أقول الثاني أنه يقصر وذلك لأن السبب موجود هكذا قاله صاحب الفروع يقول ويقصر ان اقام لحاجه بلا نيه الاقامه فوق اربعه ايام ولو ولا ينوي لا يدري متى تنقضي حاجته انه يقصر وكذلك أيضا إذا حبس ظلم وكذلك إذا احتبث بمطر أو بذلك ولو أقام السنين هكذا قال ابن المنزل أجمع على المسافر ليقصر ما لم يجمع الإقامة يعني ما لم يعزم على أنه يقيم فقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ستة عشر يوما سنة الفتح وقام عيتبوك عشرين يوما يكسر الصلاة أو بمكة تسعة عشر يوما هكذا ستة عشر وكان تسعه عشر والعالم الذي نعدها تسعه عشر لم يعد اليوم الذي قدم فيه واليوم الذي خرج منه ثم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم مكه سنه تمام كان معه عشرة آلام من المجاهدين وكلهم نزلوا في الأبطر أظنيت له قبة من ادم من جلود جلس فيها ولم يدخل في بيوت مكة وكذلك الذين معه الغالب أنهم يستظلون بالشجر أو أنهم يبني أهداه له قبته تسعة خمسة أو ستة اعتبارا صغيرا يستغلون بها فبقوا سبعة عشر أو تسعة عشر يوما ولا شك أنهم على عقبة السفر لم يتمتعوا بما يتمتع به المقيمون الذين في داخل بيوتهم. ما دخلوا بيوت مكة ولا نزلوا في داخلها إنما اقامتهم خارج مكة أي في هذه الأماكن تحت الشجر وتحت الكهوف، تضلنا بظل الجبال أو نحو ذلك ولا شك أنهم لم يزالوا على مشقة السفر السفر متأكد يحق بهم هكذا وكذلك أيضا إقامتهم في تبوك في تلك السنين كانت تبوك صحراء، ليس فيها بنا يمكن أن معهم شيء من المظلات يستظلون بها أخيام صغيره أو كباب أو أخبية وأكثرهم يستظلون بالشجر وكانوا أربعين ألف من المجاهدين فلم يزالوا أهل مشقة يقامتهم بها مشقة وذلك لأنهم لا يتمتعون بالراحة ولا بالظل ولا أبيع الأكل الهني وليس معهم أهلهم يخدموهم في بغاية الصعوبة فلعجل ذلك صاروا كأنهم مسافرين أي لا تزال مشقة السفر معهم كذلك قول أنس أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في خراسان قارئة اسمها أرام هرمس أقاموا تسعة أشهر يقصرون الصلاة وذلك لأنهم لم يستكروا كانوا في غزو وفي جهاد ولم يسكنوا في داخل البلد وإنما خارج البلد أو في صحراء كي كانت صابت من النبي صلى الله عليه وسلم في تموت ليسوا في راحة وليسوا في طمعنينة هذه المدة يقصرون الصلاة لأنهم على عربة السفر عليهم مشقة السفر وعليهم أيضا الصعوبة التي يلاقيها المسافرون وكذلك أيضا ليس عندهم وسائل الراحة هكذا هكذا لك أيضا ابن عمر رضي الله عنه أقام بأذربيجان ستة اشهر يغفر الصلاة وقد هال الثلج بينه وبين الدخول الثلج في تلك البلاد في سوريا وفي العراق وفي خراسان إذا نزل في الشتاء تراكا حتى يرتبع مثل على سطح الأرض فلم يتمكنوا يسيروا أقاموا ستة, ستة أشهر وهم في خيمة في مكان الخارج في هذه المدة كانوا حظة على أهوة السفر على كالمسافري لم يتمكنوا من عيس كل يوم يقولون لعله يخف حتى نقطع المسافة فهذه اعذارهم ان السفر في الوقت وان إقامتهم شبيهه باقامه المسافرين ان المسافر الذي مثل به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله انما مثل لي ومثل الدنيا المسافر مسافرا قال في ظل شجره ثم راح وتركها كراس من قال في ظل لوحه ثم راح وتركها فكذلك حالتهم انهم يستظلون بالجوح الشجر او ما اشبهه هكذا يقول الحال في هذه الازمنه قد اخفت تلك الصعوبات وزالت تلك المشقات فالذين ياتون مثلا من بلاد بعيده الى الرياض او الى مكه او المدينه او جده او الاحصاء مثلا او احدى هذه القرى والمدن لا يكون عليهم مشقه بل هناك ما يسمى بالفنادق ينزلون فيها ويلقون راحه يلقون من يخدمهم من يصلح لهم الطعام والشراب وكذلك ايضا عندهم الفرش وعندهم السرور للنوم وعندهم الحمامات اماكن التخلي وعندهم المياه الحارة مباردة وعندهم المكيفات والأنوار فمثل هؤلاء إلا يقالوا في بيطيطاتهم من العذاب أليس العلم المشاقة التي كان يلاقيها المسافر الأول ثم عظاء المساجد قريبة منهم يسمعون الاذان ليس بينهم وبين المساجد الا عشر دقائق او عشرين دقيقه لا مشقه في ذلك ومن يسمع الاذان واجب عليه الاجابه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر ولا عذر لهم. فعلى هذا المختار أن الذي يقيم في البلد في شقة أو في دور أو في منزل استعجرة أو في فندق أنه لا يترخص اذا كان يسمع المؤذن قريبا منه واذا كان عنده وسائل الراحة عنده الوسائل التي يتمتع بها المقيمون لا فرق بينه وبين المقيمين المقيمون الذين عندهم هذه المكيفات وهذه الانوار وهذا الكهرباء ما اشبه ذلك اي يفسرون ولو أنهم يعني ليسوا من على البلد اصلا فيعتبرون مقيمين فهذا هو الذي يترجى في هذه المسألة أن المقيم الذي يقيم في هذه الفنادق وما اكبرها ويسمع المؤذنين إلى رخصه له واما الذي ما ينزل في البلد ينزل في خيمه لخارج البلد يبني له خيمه او قبه أو, او كذلك ينزل تحت شجره او لا يدخل البلد يكون مع سيارته ينام في سيارته في اطراف البلد وياكل فيها ينصب له قدرا ويصلح طعامه مثل هذا على مشقة السفر، وله له يترخص وكذلك أيضا الذي يتنقل. ينزل مثلا في هذه القرية ساعة خمس ساعات ثم ما يذهب مثلا إلى قرية أخرى، هيك الخارج ثم يقيم ساعة ونصف. ثم يذهب مثلا إلى الدلم ثم يذهب بعدها إلى الفرطة مثلا ثم يذهب بعد ذلك إلى الأولاج يتنكل في هذه ساعة وفي هذه ساعتين فإنه هو الحال هذا يعني يقصر ولو طالت المده وذلك لأنه يتنكل غير مستقل بخلال الذي وينزل ويطئل أو لا يطئل خلفا فبينه وبين المقيمين اهل البلد هذا هو الذي يترجح وأما اشتهر عند غمسعش من الشيخ محمد ابن عزيمين رحمه الله انه أنه رخص الناجحين الذين يذهبون الى البلاد البعيده في امريكا مثلا بريطانيا وبريطانيا ولندن ونحوها ويقيمون هناك سنتين أربع سنوات ان لهم أي يكثروا ولو كانوا في بنادق ولو كانوا في إمارات ولما افتح بذلك خالفوا بذلك المشايخ فعاتبه الشيخ من باز. حاول أنه يتراجع، ولكن لم يتراجع. ولكن قال: ألا تُستخفى هذا الرأي؟ ألا تُستخفى؟ لأنهم إذا أقاموا الشهر شهرين، سنة، سنتين، لأن ذلك أنهم إنكاسوا جزء من الصلاة. يكون بذلك. أخل المناطس مع أنهم لا عليهم ولا يسمون مسافرين ولو أنهم يبعيدون من أهلهم وأولادهم لكن يتمتعون ما يتمتع به المقيم وقد ربنا أن مذاب الجمهور أن من أقام أربعة أيام إنه يتم لعزم وهؤلاء يقيمون اربع سنين أو نحوهم فالصحيح أن هذا في اي شيء ما التسافر فلعله يستدل ابي شلام بن المندر اجمع وعلى ان المسافر يقصر ما لم يجمع الاقامه يعني ما لم يجمع الاقامة فهذا قد اجمع الاقامه عرب من انه عشرين 20 يوم او 15 يوم او 4 ايام فكيف باربعه 4 اشرة سنين؟ اجمع يجمع الاقامة وليس المراد الاقامة التي هي السكنه والاستقرار بل الاقامة التي يقيمها اسمها انها تطول المدة قال رحمه الله فصل في الجمع يباح بسفر القصر يباح بسفر القصر يباح بسفر, القصر يباح بسفر القصر بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر ولي شائين بوقتي إحداهما نص عليه بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب وعن أنس رضي الله تعالى عنه معنى متفق عليه وسواء كان سائرا أو نازلا لأنها رخصة من رخص السفر فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر رخصه قاله في الكاثير ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم وقد أجمعنا على أن الجمع لا يجوز لغير عذر فلم يبق إلا المرض ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين والاستحاضة نوع مرض ولمرضع لمشقة كثرة النجاسة نص عليه ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمن به سلس البول قياسا على الاستحاضة ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة وتقدم ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب ويوجد معه مشقة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيره رواه النجاد بإسناده وفعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه مجمع وروى الأفرم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء ولمالك في الموطا عن نافع رحمه الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم وقال أحمد رحمه الله في الجمع في المطر يجمع بينهما إذا اختلط الظلام قبل أن يغيب الشفق كذا صنع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر قال احمد رحمه الله ما سمعت بذلك وهذا اختيار وهذا اختيار ابي بكر والثلج والبرد في ذلك كالمطر السلام برد والثلج والبرد في ذلك كالمطر والوحل كذلك والرياح الشديده البارده تبيح الجمع وهو قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه الى المسجد في ظلال ومن مقامه, ومن مقامه في المسجد لأن العذر, إذا وجد استوى فيه حال المشقة لان العذر اذا وجد استوى فيه حال المشقة استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر ولان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد شيء والافضل فعل الارفق به من تقديم الجمع او تأخيره لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه السابق <تصفيق> ذكر العلماء ان الكسر عزيمة وان الجمع رخصة وذلك لان الكسر استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأما الجمع في السفر فإنه ما فعله إلا قليلا ما نقل أنه جمع في السفره للغزوات كم غزى أثر من ستة عشر غزوة ولم ينقل أنه جمع إلا في سفره إلى تبوك. فلذلك قالوا إن الجمع رخصة وأنه لا يترخص إلا عند وجود المشقة وعلى هذا فليس كل ما يبيح الجمع القصر يبيح الجمع هذا هو صحيح ولكن الفقه رحمه الله تشددوا في ذلك او تساهلوا فهاهنا تساهلوا فقالوا يباح في سفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والجمع بين العشاء عن بواسطه في سفر القصر اي السفر الذي يقصر فيه التي تقصر من ربعية إلى ركتين أي يباح أن يجمع بين العشاءين أو يجمع بين الظهرين في وقت إحداؤهم وقد خالف بذلك أكثر العلماء وقالوا لا يجمع إلا في عرفه عندما تقديم لأجل ان يطول زمن الوقوف او في مزدلفه يجمعوا الاخير بين العشاءين لاجل ان يريحوا رواحلههم مره واحده ولا من قال انه جمع في منى ولا جمع في الاطس ولا جمع ايضا في سفرهم من مكه الى المدينه ولا من المدينه الى مكه سواء سفر الحج أو سفر الفتح أو سفر بقية غزوات فيكون الجامع رخصة من الرخص الفقهر استدلوا وقالوا إذا أميح القصر تابعه الجامع واستدلوا بهذا الحديث الحديث معاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بغذبته تبوك إذا ارتاح لك قبل زائق الشمس أخر الظهر حتى يص... يجمعها مع... مع العصر يجمع تقديم يصليه جميعا وإذا ارتاح بعد قبل الشمس يصل الظهر والعصر جمع تقديم ثم سار وكان يفعل ذلك المغرب العشر يعني دخل عليه الظفر وهو يمشي ف... يشك عليه أن ينزل يمكن انه ارتاح لك قبل أن تنزغ الشمس بصاعة أو من نصف ساعة ويحب واصلة السير ونزل كدعوكهم فيقول سوفا واصل ارتاهلوا مثلا الساعة الحادية عشر يواصلون الى الساعة الثالثة او الثالثة والربع ينزلون لما يصلون الثلاثين الظهر والعصر يسمى هذا جمعة اخير وكذلك ازالت الشمس وفنازل وقت النهاء النصف النهار ان أو يارب قيلوله أن ان يسافروا ان يسيروا يقدموا العصر صلوا الظهر والعصر في وقت الظهر يتم سعروا في الساعه الواحده ولا ينزلون الا وقت الغرور ان يؤصلوا سيرهم خمس ساعات او نحوها حتى ينزلوا مره واحده للمغرب والعشر كذلك أيضا إذا غربت الشمس وهو يمشي ويحب المواصلة واصل ولو إلى الساعة التاسعة أهل ينزل العشاءين ويسمى هذا جمعة أخير ألفين غربت الشمس وهم هازل ولكن يحبون أن يسيروا أخدم العشاء وصل لهم بيارة المغرب جمعة تقليل ثم يواصل وربما لا ينزل الا الساعه الثانيه عشر اي نصف الليل او نحوه يفعل ما هو الارفق به هكذا فعله في, في سفره الى تبوك تذكروا انه مره واحده في تبوك جمع ولعله كان له شغل لأنه توافد إليه بعض الوفود فلأجل ذلك اجمع العشاءين وجمع الظهرين، وهو نازل مع انه كان أربع عشرين يوما كما عرفنا ولم يذكر انه جمع إلا يوما واحدا أو يومين فكان جمعه لأجل العذر فعلى هذا الصحيح أن الجمع يختص للسائر يختص منه على الطريق أبنى لو يسيروا في الطريق فعما النازل فلا يجمع اعتاد كثير من الناس الجمع وظنوا ان كل من قصر فله ان يجمع قالوا اذا ابيع القصر ابيع الجنب يذهبون مثلا يخرجون يتم كيلو ينكيلوا يتم يقعون هناك بمخيم يقيم من يومين ثلاثه ايام يقصرون ويجمعون وهذا خطا أن أقولوا إليكم القصر ولا تجمعوا القصر لأنكم نازحون عن البلاد وأما الجامع فإنكم مقيمون بعض الفجاءات قديمة من قبل خمسين سنة أو سبعين سنة يجمعون وهم في منا وسبب ذلك اكلت المياه يصعب عليهم أن يترضعوا لك في اللي صلاة. الماء قليل. يرتبونه من ابار عميقه أو يجلبونه من بلاد آبار بعيدة أبي أسطة الكرب على الإبل فيقولون نحن في هذه الخيمة عشرة والقيمة الثانيه كذلك إذا توضعنا الظهر ثم توضعنا للعصر ثم للمغرب ثم للعشاء يكلبنا ذلك للغو فلأجل ذلك يترخصوا فصاروا يتوضعون الظهر ويصلون معها العصر ويتوضعون للمغرب يجمعون معها العشاء فهذا عذر من العذار فأما بهذه هذه العزنة فإن المياه متوفرة في منا بل وفي عربة وفي مزدلفة المياه متوفرة فنقول لهم إليكم القصر بدون جامل الجامل يختص بالسائر كما في هذه المعاذة إذا ارتحل قبل زيغ الشمس إذا ارتاح على بعد زيغ الشمس ادل على انه خاص بالمرتحل واما النازل فانه يوقد ها هنا قول الفقهاء سواء كان سائرا او نازلا اي رخصة رخصه مرخصه فلم يعتبر بها وجود السير كسائر رخصه كانه بالكافي كانهم يقولون ان الجميع رخصه القصر رخصه تنوع الجمع رخصه ولكن المشهور ان الجمع رخصه وان القصر عزيمه هذا هو المشهور وعلى هذا إذا كان رخصه فالرخصه انما تفعل عند الحاجه او عند وجود السبب والانسان النازل سواء في خيمه او في بلده او نحو ذلك الا ما عليه يصل يصلي كل صلاه بوقتها وذلك لان الوقت محدده فلا يجوز تقديم الاقتصادات اخيره إلا أبي او أو بسبب فقول الصاحب الكافي أنه يقصر حتى ولو كان نازلا كأنه يبيش إلى الفجاج في منا أن يجمع يقول إن الجمع نجمع رخصة أن نقول نعم وليس كالقصر نظر صحيح أنه يختص بالسائر هذا الذي يترجح أكثر المقى على ما ذكره هنا على أنه يجمع ولو كان نازلا يبيحنا الجمعة في ميناء يبيحنا أيضا الجمعة لأهل النزاة وعلى ما يسمى بالششتات يقولون لهم اي اجمعوا اذا اكرموا يوم يومين ثلاثة ايام ابي هذا المنتزه والصحيح ان لهم القصر بدون جمع هكذا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد أشهد أن لا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 Hij is een about لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبين الضغر والعصر والمغرب والعشاء أبين المدينة من غير خوف ولا مطر أبين المدينة من غير خوف ولا سفر أكذا رواه مسلم أجمع العلم أجمع العلماء أن الجمع إلى الجزء لغير عذر ومن الأذار الخوف ومن الأذار المطر، ومن الأذار السفر فهو كد أقال من غير خوف ولا مطار ولا سفر ماذا بقي من الأذار ما بقي إلا المرض ويكون للمريض رخصه أبي أن يجمع ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين وان كان جمعها جمعاً سوريا والاستحاضة إنه أمره وان كان يختص من النساء وآكذا أشكل الحديث بن عباس على كثير من الناس جمع بالمدينه جمع صلى ثمانيا وسبعا الثمانيه الظهرين والسبع المغرب والعشاء يعني جمع الظهرين وجمع العشاءين فمن العلماء من قال إنه جمع صوري بمعنى أنه اخر الظهر وعجل العصر فكانت هذه باخذ وقتها وآخر باول وقتها واكد مع الإشائيل يسمى هذا الجمع الصوري ولكن الكلمة الجمع فيها إطلاق فمن العلماء من يقول إلى أنه كان لمرض لأنه احيانا قد يصيبه مرض فيجمع يصلي ابي احدى حجره وقد ذكر انس انه مره سقط من فرس راكب فرسا اسرع به الفرس وسقط ويحيش شقه الايمن يعني اصابه الجروح فكان يصلي في بيته وقال إنه لما زعره مرة القوم وصلوا معه وصلوا قياماً وقائناً فأمرهم أن يجلسوا فيمكن أن هذا العذر أنه جمع لاجل المرض لأنه تتغل له الجلوس فلأجل المرض جمع الظهرين وجمع لشائين هكذا اعتذر بعضهم ومعما قال إن الجمعة كان لدحض الدحض كذلك أيضا أباه الجمعة للمشقة لمرضع المرضع كانت قديما تحمل طفلها دائما في حجرها وليس هناك ما يسمى بالحفائض فيكثر أكثر أنه يتبول على ثيابها فيتبرز فيشق عليها أن تغسله كل وقت وأن تغسله قد لا يكون عندها إلا ثوب واحد يبقى عليها سنة هذا الثوب فمن المشاكلة أنها تغسل كل وقت حيث تطهر ثيابها وبدنها تابع لها ان تجمع الظهرين او العشاءين وهذا قد زال في هذه الازمنه غالبا وذلك اولا أنها لم تعد ترضع غالبا ان ما يستطع الطفل من اللبن الصناعي فلا تحتاج الى ان تجعله بحجرها وثانيا الغالب أنها تحفظ تجعل علي هذه الهمادة تمسك المولى والبراز فلا يتلوث لباسها ولا ثيابها فلا تحتاج إلى تغيير له إلا كل خمس ساعات أو نحو ذلك فعلى هذا زال هذا العذر ثالثا العاجز عن الطهارة الذي يعجز عن الطهارة لكل صلاة هيك صاحب سلس البول هيك امرت أمرت المجتهاضة التي تتوضع لكل صلاة أن تجمع جمع صوريا أو تجمع جمع حقيقية وكذلك أي ايضا الصاحب السلس معمور معية على لكل صلاة وإذا كان كذلك يتوضح لكل صلاة إنه قد يشك عليه غالبا يعني قديما ما كانوا يجدون أهل ولا والنباغات التي تمسك البول فيتبول على ثيابه وعلى بدنه يشك عليه كل وقت انه يغسل ثيابه التي تلوثت يرسل باخذيه يكون لذلك صعوبة مشقه هذا عذر ابي انه يشق عليه يلحق به بهذه الازمنه المرضى الذين يكونون في المستشفيات يحب أحدهم انه يتوضا يصعب عليه أن يجد من يمسكه إلى أن يوصله الحمام حتى يتوضع أبدا أجل ذلك يجوز له أن يجمع بين الظهرين أو بين العشائين بوضوع واحد يذهب ويتوضعه مثلا مساء الثانية عشر يصلي الظهرين ولكن لا يقصر يصليهم أربعا وأربعا ثم إذا غربت الشمس ذهب وتوضع يحمله او يعضد له ويهادئه احد المناوبين عنده ثم يصلي المغرب والاشاء في وقت المغرب هذا يكون ارفق به في هذه يقول ويجوز ايضا الجمع للعذر او للشغل الذي يبيح ترك الجمعه والجماعة لقد تقدمت الاعذار التي تبيح الجمعه والجماعة فمنها المريض يباح له أن يطلق الجماعة وكذلك الخائف الذي يخاف من مرض يحدث له وكذلك الذي يدافع أحد الاخبثين إذا كان بعض الناس عنده اعتبروا لا يستطيع أن يختبس بوله ساعتين أو نحوه أو كذلك الريخ معه أو كذلك الغائف الذي أرده الفعل له عذرا لأي أجمع وكذلك إذا كان يطلق غالة أو مالا ضائعا يرجو وجوده أو يخاف ضئ أعماله او يخاف الغواته أو يخاف ضررا فيه أو يخاف على أعمال التعجرة لحفظه يخاف من ذلك هذه أعثار تسكت عنها صلاة الجماعة فإنه هو الحال هذا أن يجمع بين الصلاتين ثم يقول يجوز الجمع بين الاشاعين للمطر وللثلج وللجليل وللوحل وللذه الشديده البارده وللمطر الذي يبل الثياب ويجد معه مشقه هذا الجمع بين الاشاعين اولا يختص بالاشاعين ولا يجوز الجمع بين الضرعين لهذه الأسباب أبال بين الاشاعيه ويقتل بما إذا كان يصلي في بيته فالنسى مثلا هو المعذوب أعلي أجمعه للمطار أعلي هذه الأسباب أولا يجمع ألا الصواب أنه لا يجمع وأنه يوقف لأنه لا مشقة عليه أجمل المطار خاصا بالذين يصلون في المساجد فأولا وجود السيد يوجد في البلاد البعيدة في البلاد الباردة كالعراق والشام ما ذكرنا من أنه ينزل السيد ويتراكم على الأرض ومن المشاكة أن يصير من بيته إلى المسجد وهو يطع على هذا السيد فقد يمزق الجلد ويمزق الأحذية ونحو ذلك حيبا حولهم أن يصلوا الضهرين في شاعين ففي وقت المغرب عزم ينصالفون أكذلك الجليد البرد الشديد الذي يكون من أثاره يتجمد الماء ويتجمد الأعوى ونحو ذلك كذلك الوحل الذي يكون من أثار المطر إذا نزل المطر قديما الطرق ترابية وطينية حيستنقع الماء في الطريق فقد يرتفع ذراعا يتم تمتلئ الطرق وتصبح طينا قد ينقلب الى اسود من طول مكته الناس الذين يمشون مع هذا الطريق ياخذون الى نصف الساق في هذا الطين ادركناه باسواق طرق ضيقة الطريق ان يكون عرضه مترين او نحو او متر ونصف هذه الطرق إذا جاء المطر ترى كما فيها واستنقع أصبحت مستنقعات هذه المده ثلاثة ايام أربعة اسبوع نحو ذلك يبقون يتحسرون في مسيرهم من بيوتهم إلى المسجد والطرق وعظة مظلمة ليس بها أنوار يعني هذه الأنوار ما وجدت وت... واستمرت إلا من فدود سنة ثمانين وما بعدها يعني من ستمة أربعين سنة و سمعة أربعين سنة, سنة. ذلك كانت موجودة ولكنها قليلة وتم طبيع كثيرا فكانوا إذا ساروا بياذا الطريق الذي أرضه مثلا متر ونصف ويخوضون فيه بياذا الدحر بياذا الطين إلى نصف الساق أو إلى الركب. وكان مظلما فلا شك انهم يتضررون عباد أجل اجل ذلك وبيح لهم ان يجمعوا بين العشاءين ليوجدوا هذا الوحل وكذلك اذا كان هناك ريح شديده بارزه في ليله مظلمه اذا كانت ايضا توجد في بعض الاحيان وجعلها عذرا باسقاط الجمعه والجماعه ريحا بارده شديده في ليله مظلمه فاذا وجد ذلك فان الاصل ان المشقه تجلب التيسير فلهم ان يصلوا في بيوتهم ولهم ان يجمعوا الرشائحين كذلك المطر أدركنا أن المطر يستمر مطر رزيلا يستمر ساعتين لا يتوقف من المشقة أن يخرجوا في عيادة العشاء والمطر ينهمد بقوة بماء منهمر والطرق مظلمه والدحض او الماء المطر السمكه الى سارو على خطر كم مره نسير مع حافات الطريق التي هي متجمده يزل احدنا ويسقط على الظهره او يسقط على جنبه وينغمس في ذلك الطين او في ذلك المطر كان هذا مشقه مشقة ما صعوبه يوجد معه مشقه يعني مع ذلك المطر الذي يبل ثيابه فيوجد معه مشقه الناس في هذه توسعوا يسمعنا قبل أيام نزل مطر خفيف ومع ذلك أجمعه أجمع كثير بين الإشاءين فنقول إعلاء أغر لكم ولا مجمع لها لجمع. أجمع استمر المطار يمكن بضع دقائق ثلاث أو خمس دقائق وقالوا هذا الوقت يم فجمعوا الاذر التي ذكرت فانزالت اولا ليس هناك مستنقعات الطرق مستبدتها كما هو مشاهد فلا يكن مياه تتجمع ولا تتجمد تجتمع ثانيا الطرق ايضا مضيئة في هذه الانواع الانوار المضيئه فلا مشقه بانهم يسيرون ثالثا المساجد قريبه أليس عليهم مشقه ان يسيروا رابعا وجود الناقلات عندهم السيارات استطاعوا يساروا على الأرض يقطعوا مسافه بدون مشقة خامسا زوال المشقة التي كان يلاقيها الأولون الأولون هي أبهم يمكن التوبة على أهدهم نصف سنة ما وجده أما يغيره وليس عندهم هذه الأكسية الغليظة يعني الثياب الشتوية اما كانت توجد إلا نادرا فيكون أحدهم على أي دوم واحد حتى لا يجد سراويل ولا يجد فانيلة. انما إنما هذا في نصف هذه العمامة ولا شك أنه إذا سار بها للجليد أو يأهد المطر أنه يتأثر كثيرا يلقى مشقة كذلك ايضا أزالت المشقة التي كانت عهدنا بلخص في أذير عزنا عسى عز الله أن يزيل الشدائد يكوننا معهد أن المطر يستمر اثنى عشر ساعة لا يتوقف إلا قليلا أبي جميع البلاد لا يتوقف إلا قليلا وهو يخطل وينهمر، هذه ذي الأزمنة يكل إلا ما شاء الله يأتي اللحظاتنا ما يتوقف مع أن إلينا فنطم رحمة الله ولا نقول إنه لا ينزل او إنه لا يوجد لكن الله تعالى قادر على كل شيء ولكن للزوال هذه الاعذار نرى أن انه لا يجمع بين العشاءين لاجل المطر الا اذا تحقق وجود العذار في بعض الازمنه قبل ستين سنه او أحد عيمة المساجد الجماعة بين الظهرين عالم بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وكان من جمله الذين يترعون عليه تعاتبه ولكنه تصلب وتشدد وقال العذر موجود فعند ذلك اضطرده من الحلقات فقال ألا تقرأ مع الطلاب؟ ألا تجلس معهم؟ وانت على المعاندة. ألي ماذا؟ فقال إننا إذا رخص رخصنا لهم الجمل، فإنهم لا يترخصون في عواجيم أغراضهم. يجمع من الظهرين ويفتحون دكاكينهم الدكاكين مفتوحه والاسواق مزدحمه وممتلئه والناس يدخلون وياتون ويشترون ويبيعون فكيف نراقب زرعهم بالجمع بين الصلاتين ولا يكون عذرا يحشرهم يمنعهم من الخروج كذلك أيضا نحن الآن نقول هؤلاء الذين يجمعون بين الإسرائيين يوجد مطال خفيف هل يبقون في بيوتهم العادة أنهم لا يبقون العادة جارية إذا نظرت مع الشوارع وعندها يوم الزحمة في السيارات إذا أعملوا إيابا إذا كان هناك عذرا لاحتجروا. ونتوقع السيارات ولم يسلوا لواحد كذلك أيضاً الدكاكين أما فهدت الدكاكينهم إلى الساعة الثانية الأعلان أو الساعة الثانية عشر فأين العذر الذي يبيح لهم أن يترخصون بترك الصلاة في أفقاتها ولا يترخصون في أعمالهم اهل الشرف في شرفهم. وأهل الورش في رشهم. وعلى المصانوين صانعهم وعلى الذكاكين وذكاكينهم يشتغلون لدنياهم فكيف مع ذلك نرخص لهم في أنهم يتوسعون على التوسع في الصلاه الصلاة بأوقات أهل عذرا ليس أبيه مشفى هذا هو الذي نختاره النبي صلى الله عليه وسلم أجمع بين المغرب والعشاء في ليله مطيره هكذا رواه النجاه كذلك ابو بكر وعمر وعثمان الخلفاء الراشد رضي الله عنهم جمعوا الى اهل المطر وجبوا في ذلك الوقت و تلك الازمنه السائق وذلك لوجود الاسباب التي ذكرنا روى الاكرم عن ابي سلمه عبد بن عبد الرحمن بن عوف انه قال ان من السنه اذا كان يوم المطير ايد ما بين المغرب والعشاء هكذا جزا مع ابو سلم انه من السنه فدل على ان هناك له يعني من باب الرخصه ومن باب التوسعه ومن باب التسهيل اذا كانت الطرق ضيقه وكان المطر يستنقع فيها وكانت مظلمه أيضاً فكان الناس يشك عليهم لوجود أركات الحال والفكر وكل ذات اليد رضي ال العفسيات وما عجب دالت أسمع هذه الآلاء. ورمالك وطيعنا في ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا جمع الأمة أبين المغرب والعشاء المطر أجمع معهم. العداء ان الامراء يكونون في الاسفار في سفر الهج او في سفر الغزو او ما أشبه ذلك وقد يراد بذلك ايضا المقيمون في بلادهم وقد يكون الامير يرخص لاهل البلد ان يجمعوا وان كان هو يصلي من واحد يقول أحمد من الجامعة في يجمع بينهما إذا قتلت الظلام أكبل أن يغيب الشفاق أكأنه يقول يؤخر المغرب إلى ان يقتلط الظلام إذن بعد ذلك يصلون العشاءين أكبل دخول وقت العشاء أكبل أن يغيب الشفاق هكذا صنع ابن عمر وأما يقولوا لا يجمع بين الظهري والعصر المطر لا بين الظهريين أي لأجل المطر حتى قبل نحو عشر سنين أو اثنى عشر سنة أن بأبهم جمع بين الظهريين ومن الأجائب أيضا أنهم لجهدهم أن جمعوا وقصر وهم مقيمون. والقصر أحساسوا بأي السفر أكماع رهنا أبي أحيات الشيخ ابن باز رحمه الله وكلفهم بأن يعيدوا الصلاة الذين جمعوا وقصر ان يعيدوا أربعا وأربعا وحدث أيضا أن بعضهم أنه وافق يوم الجمعه كان به مطر فقدموا العصر مع الجمعه الجمع تقديم فامرهم بان يعيدوا صلاه العصر فلما بلغ قال صلوها بوقتها الا يجوز ان تقدموها انكر على الذين جمعوا بين الظهرين هم اعداد يعني اخذوا بادنى رخصه او بادنى ترخص يتوسع في ذلك فلا يجوز الجمع بين الظهرين لأجل المطر يقول ان محمد ما سمعنا بذلك هذا اختيار ابي بكر ابو بكر هذا ليس هو ابو بكر الصديق إنما هو أبو, ابو بكر عبد العزيز بن جعفر الذي هو تلميذ الخلاب وله مؤلفات الثلج والبرد في ذلك المطر. يعني لا يجمع بين العشاء بين الظهرين لا يجمع لأجل الثلج ولا لأجل البرد لأجلهما لأجل المطر. وذلك لأنه بإمكانهم أن يصلوا يكلوا صلاة بوقتها بلا مشقة الوحل كذلك يعني لا يجوز الجمع بين الظهرين إلا لأجل المطر ولا للسيد ولا البرج ولا الوحل ولا بقي الشديدة الباردة إنما هذه تبيع الجمع بين العشاءين هذا يقول الأئمة منهم عمر بن عبد العزيز أرخل إبارة رضي الله عنه يجوز الجمع للمنفرد. يعني إذا أبيع الجمع بين العشاء في أجه المطار أجهز لي من يصلي في بيته وحده اكثر مرأة ونهو ذلك فان كان الأولى أن يصلوا في بيوتهم ويوقتوا من كان طريقه إلى المسجد في ظلال يجوز له أي يجمع. إذا قالوا مثلا المسجد قريب ونحن نمشي المضلل المسجد المضلل يجوز الجمع لاجل المشقه كذلك ايضا اذا كان احدهم ساكن في حجر المسجد يجمع اذا جمعوا اذا جاز الجمع للجميع الجمع هؤلاء وهؤلاء العزق اذا وجد استوى فيه حال المشقه وعدم مثل السفر أجمع النبي صلى الله عليه وسلم لاجل على المطر وحيره الى المسجد وعجله او ملاصقه للمسجد ولكنه رفق ابو الصحابه رضي الله عنهم الافضل ان يفعل الارفق به من جمع التقديم او جمع التاخير يعني اذا كان الارفق هو أي جمع التقديم يعني ان يصلي ابي وقت المغرب فعله لاجل أن يرفق به وان كان الارفق ان يصلي ابي وقت العشاء اخرى الى ان يدخل وقت العشاء او بينهما يعني قبل ان يدخل وقت العشاء وقبل ان يخرج وقت المغرب. والله آه.